أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم شر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثاتها وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار لازلنا مع ق ا ع د ة فقه ا ل أ و ل و ي ا ت وما يعرف عند أ ه ل العلمي بفقه ا ل ب د ا ء ة ب ا ل أ ه م ف ا ل أ ه م وقد أ ط ل ن ا الكلام في هذه ا ل ق ا ع د ة ل أ ه م ي ت ه ا ووقفنا عند ذكر م ج م و ع ة من الحالات التي ترجع إ ل ى هذه ا ل ق ا ع د ة وقد ذكرنا ج م ل ة من هذه الحالات نستمر في ذكري هذه الحالات لكن على سبيل الحالات الاختصار ذكر في هذه على مما يرجع إ ل ى ق ا ع د ة فقه ا ل أ و ل و ي ا ت أ و فقه ا ل ب د ا ء ب ا ل أ ه م ف ا ل أ ه م تقديم النافع على غير النافع تقديم النافع على غير النافع النافع على وهذه ح ا ل ة يعني ب ي ن ة واضحه فما يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يقدم شيئا نفعه قاصر أ و نفعه منعدم على الشيء الذي هو ن فهذه ع ا ل ق ا ا د ة هذه ل ح ا ل ة المقصود منها إ م ا أ ن يكون يعني, النفع يعني أو الشيء نفعه منعدل فما ينبغي أ ن يقدم على النافع أ و يكون يعني هذا الشيء يقدم يقدم نفع لكن نفعه قاصر. فهذه الحالة ترجع المعروفة عند العلم المتعد يقدم على يقدم على لكن أن هذا له فهذه أهل قاصر الحالة للقائدة ماذا القاصر فعندنا أ ش ي ا ء نفعها م ت ع د ي ينتفع بها ا ل إ ن س ا ن وينتفع ب إ ي ش الغير وعندنا امور نفعها قاسى نفعه هذا هو الأصل إلا ا ا هو ل في ح يعني معروفه عند اذن العلم لكن ا ل أ ص ل أ ن يقدم ا ل م ت ع د على ا ل ق ا ص ر إ ذ ن النافع على غير النافع يقول شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة رحمه الله في معرض كلامه عن مال الغنيمه ة يقول شيخ ي الإسلام ل ع رحمه الله ويصرف حاجات منه منهم الله الوليد إلى ذوي أي أ ي ض ا و ي ب د أ ب ا ل أ ه م ف ا ل أ ه م فقدم اي هذا الولي ذو المنافع الذين يحتاج المسلمون إ ل ي ه م على ذوي الحاجات الذين لا منفعه ة ف ي م عامة هكذا عليه ا نص ل ف ق ه هذا ا مثال كلام سلام ء شخص ي ن التمتين التمتين علنا داب داب شايد ه و أو القاعدة الحال وقدم يعني الشيء الذي فيه النفع على الشيء الذي لا نفع فيه أ و قدم الشيء الذي نفعه متعدي على الشيء الذي نفعه قاس ل ة ما ن ت حالات تتضح تتضح الأولويات الحالات ط سيطول ر فيه في وإلا سيطول بناء مرة معنا حالات فصلنا فيها بما فيه الكفاية هذه أن بهذه الحالة وإلا بناء الكلام معنا بما المقصود القاعدة عندنا قاعدة الأمثلة مرة وأن وبهذه أن ثق ك ل ا م نفسه ا ل ذكره ي ذ ونقيم ذ كذلك ر ه ك ت ل م ي د ه نقيم في ذ ا د ما ع ن ى ك ل من الشيخ السلام في و ع الحالات ف ت ا ا من ل كذلك ل ترجع إ ل ى القاعده ة الفاضل ا على ل م و يقدم الفاضل على المفضول يقول ا ل شيخ الاسلام بن س ي م ي ه رحمه الله、كحر. ولما كانت العلوم م ت ك ا ث ر ة و المعارف م ت ع د د ة و كان الزمان لا يتسع لتحصيل جملتها مع تقاصر ا ل ه م ن و ك ث ر ة القوائع ا ل ش و ا غ التي تشغل الناس كان الواجب سعي في تحصيل إ ك م ا ل ه ا أ ي من هذه العلوم و ا ل إ ح ا ط ة ب أ ف ض ل ه ا تقديما لما هو الاهم أ ه م ف ل أ يعني يعني مثال ذكره شخص ف ي م ا يخص ط ل ب ا ل ل ع م و ت ح ص ي ل يعني ق و ل ل الله ولما ي ه رحمة ا ك ت متكاثرة متعددة العلوم والمعارف وكان الزمن لا س ت لتحصيل جملتها تقاصر ع مع الهمم و كل ر ا ق و الواجب ا كان السعي ا ط ع ك تحصيل ل في إ م هذه ا والإحاطة بفضلها يعني كل ه يعني العلوم هي فضل وخير لكن فيها الفاضل وفيها المفضول إ ح ا بفضلها تقديما لما هو الأهم ط ة هو فالاهل ل تعرض عندك فاضل مع مقبول خطر في زمن الفتن من الفاضل على المصر من الحالات كذلك تقديم ر ج ع ل ل ا ع ة ت ق د الفرض العيني على الكفايه ء ت ق د م إما تقوم تقوم الفرد العيني الكفاء كفاء الذي الفرد العيني ا على ل بفرد بفرد ف تعرض ر عندك عيني يقدم أن أن أو شو العيني. لان ا ل ك ف ا ي قد يقوم به البعض ومعروف عند ه ل ل ع ل م أ ن الفرض ا ل ك ف ا ي إ ذ ا قام به البعض على وجه الكفايه سقط عن الباقين بخلاف الفرض العيني ج ب على كل مسلم أ ن يفعله نعم هنا ح ا ل ة ينبغي أ ن ننتمي إ ل ي ه ا ونحتاج إ ل ي ه ا كثير في زمن الفتن وهي ق ا ع د ة ع ا م ة في كل وقت لكن خ ا ص ة في زمن الفتن لها تعلق بالفرض الكفاءه ق ا ع د ة عند اجل العلم ان الفرض الكفاءي نعم ا ل أ ص ل فيه أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم يقم به وقام به البعض يسقط عنه لكن الفرض الكفاءي اذا دخل فيه المرء لا يجوز له الخروج هذه قاعدة بل إ ن هذه ا ل ق ا ع د ة يعمل بها بعض العلماء في المستحبات في, في المستحبات خ ل ل ا ا في الخلاف بعض العلماء يقول ان ل ب الخروج من ا ل ط ا ع ة بعد الدخول فيها كالمستهزئ بها وهذا نظر الشاتعية خلاف الجنة وبعض العلماء ي د خ ل و ن في هذا طلب العلم يقول ان ل ل ع م م ا ء كثير ه م العلم أن طلب العلم من فروض الكفالات ف إ ذ ا دخل في الدخل لا يجوز الا خ ر ا ل من خ ر و ا اكفال الفرض العيني ل ف فيقدم ر ض مما يدل على ذلك على ه ذ القاده ا حديث مر ة معنا ل حديث حديث ع ن ل مسلم وفي البخاري كذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف ا س ت أ ذ ن ه في الجهاد فقال أ ح ي والدات قال نعم قال ت ف ي ه م ا فجاه ا ن طاعت الوالد أ و ا ل و ا ل د ة من فروض ا ل أ ي ا م قدموا على الجهاد إ ذ ا كان فرضا كفائيا ف هذا دليل هذه الحال ي ق و ل الحافظ حجر ف بن ي شرح رحمه الحديث الله ما فجاعد يقول ففيه فتحه أي خ ص ه منه ا بجهاد ا ل ف في س ر ض ا م ان ثم م قال ويقهد ه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا وفيه ان بر الوالد قد يكون افضل من الجهاد إلى وأن المكلفة يستفصل عن الافضل أ ف ض ل يعني ل ل م عن ا ل أ في ض ل قالوا المكلف أن س ت ف ص ل عن اعمال ل ل أ ف في ض إ ا ل ط ا ع ة ليعمل به لانه سمع, هذا لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إ ل ي ه ثم لم ي ق ن ع حتى ا س ت أ ذ ن فيه فدل أ ي دل من النبي على ا ل إ س ل ا م فدل على ما هو أفضل منه في منه حقه ح افضل خاص فدل على ما هو أ منه في حقه ولذلك الشبكين أ ن ي س ت ع ج ل و ا في زمن الفتن خاصه في شرح هذا الحديث لمولا علي ل ا قال ر رحمه ا ل قال مولا علي القارن عليه رحمه الله ه رحمه ففي ه م ا فجاهد ففي أي حقهما وخدمتهما فاجتهد ف إ ن ه أ و ل ى في حقك إ ذ ا ك ا ن محتاجين إ ل ى خدمتك ونفقتك هذا كلام اهل العلم رحمه الله ا ل أ خ ي ر ة و ب ه ا نختم ه ذ ه ا ل ا خ ي ل ة وهذه الحاله ة م م ة جدا م ه م ة جدا مره معنا مثلا تكلمنا أ ن ه يقدم المتعدي على القافله ر يقدم ا ل ر د ا ك الكفاء ف الفرد الفرد ا العيني على الكفائي حالات على على ر م ا الحالات هي باعتبار الأصل عندما العلماء هذه تكلمت على أن العلماء نصوا على وأشرته هي تقديم أن نصوا المتعدي على القاصر هذا يعتبر ا اصل لكن في حالات قد يقدم العكس وهذا الذي عرف عند العلماء ب ا ل ح ا ج ة العارضه ة حالة خاصة تستدعي المصلحة أن أقدم ذلك على مثلا اقدم المتعدي اقدم المتعدي الاسل على القاسر لكن الراجحة ذلك القاسر على ان قد تستدعي تكون في كن عندي ا لكن غ ا التوحيد ل إلى ل ب دعوتي في حالات م ع ي ن ة خ ا ص ة قد اقدم غيره من باب ايش ا ل ح ا ج ة العارضه وهذا يسير عليه أ ه ل العلم رحمهم الله كثيرا ما يقدمون الكلام في م س أ ل ة و إ ن كانت ليست هي ا ل ح ا ج ة ا ل ع ا ر ه ل أ ن ا ل ح و ا ئ ز التي تكون ع ا ر ض ة تستدعي ذلك التقديم وتستدعي ذلك تستخدم ع ذلك ل ا ر على علي القاعد بن عاشور في والتنوير يقول ر والتنوير عليه رحمه الله, الله عند رحمة الله وإنما لقوله تعالى لم يقدم المسند إ ل ي ه المجرور اي الله تبارك وتعالى ما قال مثلا لله الحمد وانما إ ن م قيد الحمد لله. قال لله ب عافل و إ ن ل م قيل د المسند م ل إ ه ا م ر و الحمد ذ ي إليه الذي هو هناك اسم المسند إليه المجرور المسند الجلال ا إسم ل لله قال و إ ن م ا لمقدم ل م ا س ن د إليه المجرور لإسم جلالة وهو متضمن ع ل ى ا ل ل م س ن د ا ذ ي ه و الحمد سيقال الحمد لله ل أ ن ا ل ا ج ل ان ل أ يقدم اسم الله تبارك وتعالى على الحمد يعني من باب ا ل أ و ل ى او من باب ق ا ع د ة فقه ا ل أ و ل و ي ا ت أ ن يقدم ش اسم جلال على غيره لكن مما يرجع إ ل ى ق ا ع د ة فقه ا ل أ و ل و ي ا ت أ ن ن ا نراعي حاله الحاريش العارض يقول و إ ن م ا لنقدم المسند إ ل ي ه المجرور وهو متضمن لاسم جلاله على المسند فيقال لله الحمد ل أ ن المسند حمد على تنزيل ا ل ق ر آ ن و ا ل ت ش ر ف ب ا ل إ س ل ا م وهما م ن ة من الله تعالى فحمده عليهما عند ابتداء ت ل ا و ة الكتاب الذي به صلاح الناس في الدارين فكان المقام للاهتمام به اعتبارا ل أ ه م ي ة الحمد ا ل ع ا ر ض ة يعني تستدعي أن, نقدم الحمد. نعم أن يقدم على غيره لكن هذه الحالة الحمد الأصل اسم جلال الحالة نقدم نعم فكان المقام للاهتمام به اعتبارا ل أ ه م ي ة الحمد ا ل ع ا ر ض ة و إ ن كان ذكر الله أي ذكر اسم جلال اهم اطاله ف إ ن ا ل أ ه م ي ة ا ل ع ا ر ض ة تقدم على ا ل أ ه م ي ة ا ل أ ص ل ي ة لاقتضاء المقام والحال ق ا لكن فإن وإن نقول الأهمية العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لاقتضاء المقام والحال هذا على تقدم ا كثير منكم ث يستطيع أن يطبق ما م أن لكي هذه الأمور ل ن ل ك تعلم أ ن العلماء عندما يتكلمون أ و يتصرفون فمراعاه ل م ج م و ع ة من ا ل ق و ا ع د م ن هذه هذه القواعد القواعد أو هذه إ ذ ا بهذا نكون انتهينا من بيان ق ا ع د ة فقه ا ل أ و ل و ي ا ت وهي قاعده ج ل ي ل جليلة من القواعد ا ل م ه م ة التي يجب على المرء أ ن يستحضرها خ ا ص ة في زمن الفتن وتغير وتقلب الاحوال ا ل ق ا ع د ة ا ل أ خ ر ى بعد ذلك من القواعد المهمة القواعد التي ينبغي أ ن ينظر فيها المرء في زمن ف ت ن ا خ ا ص ة الاعتبار و ا ل ع ظ ة بالتاريخ الاعتبار و ا ل ع ظ ة بالتاريخ هذه قاعدتنا ا ل ج د ي د ة هذه ا ل ق ا ع د ة من أ ع ظ م القواعد و ل ل أ س ف كثير من الشباب ن من ا ا س كثير ل خ ا ص ة ما ينتبهون إ ل ى هذه ا ل ق ا ع د ة كيف ذلك تجده تحدث ف ت ن ة إ م ا ع ا م ة أ و خ ا ص ة أ و بين العلماء او, أو كما ه معروف تزل قدمه في هذه ا ل ف ت ن ة و ي خ و ض في ه ا ب ل ا ي ه فتمضي تلك ا ل ف ت ن ة و ت أ ت ي ف ت ن ة هكذا هكذا هكذا قدر الله الفتن كما اخبر النبي عليه الصلاه و ا ل ي ل ا م غ لكن من العاقل تجد مره ت أ ت ي ا ل ف ت ن ة فتزل القدم م ر ة أ خ ر ى وهكذا لا يستفيد المرء من الفتن التي مضت شو السبب عدم اعتبار هذه القاعده مع أ ن الله جل جلاله أ م ر في غير آ ي ة بالاعتبار أ م ر و ا ل أ م ر يقتضي الايجاب وهذا ا ل أ م ر فعله أ و الامتثال إ ل ي ه مهجور عند كثير من الناس م ا نعتبر بما مر وبما مضى والعاقل هو الذي يستفيد من الفتن التي مرت ولذلك نجد من باب المثال قبل أ ن نستعرض القاعده لكي تتضع عندكم ق ا ع د ة على سبيل الاجمال ثم نفصلهم ونضرب بعض ا ل أ م ث ل ة شيخ الاسلام بن ث ي م ي ة رحمه الله في مجموع الفتاوي في مواضع أ ش ا ر ان اهل ا ل س ن ة إ ذ ا حصل بينهم النزاع الغي ر المبني على قواعد سليمه ة ليس النزاء ليس بمعنى المقصود و الأمور ويحصل المذمورة اجدهاب نزاع ما يتنازع فيها الفرقة قال الله بالفتن كثير من الناس ما اعتبر مرة ما مرة الواقع أكبر دليل على ذلك. عندما يحصل النزاع الصف الواحد بينهم يبتليهم أكبر يعني ينغذل أن الواقع في أقل من تمي كثير يحصل أصحاب ذلك على يبتليهم الله جل وعلا لماذا لا ن ع ت ب ر بما مضى تجد بعض في الاخرين ا ل آ و ياتي د م مضى ي في أ ا ل آ ن ويعيد ما مضى فتجد الكثير من الشرعين ا يعرفون كيف يتعاملون مع مثل هذه ا ل أ م و ر م ر ت معك الفتنه فانتبه العاقل هو الذي يقف ويستفيد إ ذ ا لم يعرف كيف يستفيد ي س أ د يفعل العجيب أ ن ا ل ب ع ض تجده يستعجل في ا ل ف ت ن ة و د خلاف المطلوب وستاتي معنا من القواعد ا ل ع ظ ي م ة ق ض ي ة الاستعجال و تاتي ي م ع ن بشيء من ا ل ص م ة تجده يستعجل تأتي ف ت ن ة عموما تشابهها ف ت ن ه التي مرت مثلا تجده م ر ة أ خ ر ى يستعجل ما ي ت ر ي ر ما يتريد هل يدل على ق ل ة العقل أ م ا العاقل ما يستاجر يتريد سياتي معنا من القواعد ا ل م ه م ة أ ن المسلم العاقل هو الذي يفوت ا ل ف ر ص ة على أ ع د ا ئ ه يعني ما يجعل ا ل أ ع د ا ء يستفزونه حتى يندفع إ ل ى أ ف ع ا ل ا ل م خ ا ل ف ة للشرع انظر, انظر الى ن ظ ر إ ا ل أ م و ر نظر شرعي ويتكلم فيها بنظر شرعي ت ل م ع ن لنا د ان د نتكلم ا القاعدة عندنا هذه ق عظيمة كما قلت الله ا ت ب ر و ت ع ا ى أ ر غير في آية ما ا ا ب ل ع ت ب ا ل م ا ذ ا ل القاعده نعتبر ب ا ر ي م م و ا ق يكون ي مضى ق ر ب أ و نستفيد من التاريخ ا ل أ و ل وكيف خرج أ ه ل الفرق وكيف خرج أهل الهواء كيف تعامل الصحابه ا ل ل ه ع ا ن مع هذه ا ل أ م و ر كيف تعامل العلماء ماذا حصل لهؤلاء الفرق تستفيد تستفيد من سيره النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهكذا تستفيد ل أ ن كما يقال ت ا ر ي خ يعيد نفسه وهذه ك ل م ة صحيحه ة ذ هذه ه القاعدة ا ل ل أو ك م ة كلمة م تاريخ نفسها يعيد ب ن ي ة على م ا ذ ا مبنية ع ل ى ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة فلن تجد ل س ن ة الله ت ب د ي ل ولن تجد ل س ن ة الله تحويلا هذه ا ل ك ل م ة مرجعها إ ل ى هذه ا ل آ ي ا ت من ا س ن ة ا ل ك و ن ي ة فتجد ه ل البدع قديما و م ف س ه م ا اهل البدع حديثا لتشاهد القلوب كما ي ذ ك ر العلماء تشابهت قلوبهم قد يتغير الاسم ش ك ل قد يتغير يعني ل لكن المضمون واحد فالشارع ان ا ل إ ن س ا ن يعترض هذه ق ا ع د ة ع ظ ي م ة ج ل ي ل ة أ و ل ا ما هو التاريخ صبعوا لأنه الكثير منكم يعني ما اعتاد مثل هذه ا ل د ر س مع أن هذه ا ل د و س من أجل الدرس من اجل ل د ر س من أ الامور د ر التي يجب أ ن نعرفها فالفقه عموما ما ي ن ح ض ر في فقه الطغاه وفقه ا ل ص ل ا ة هذه كذلك تعد من ا ل أ م و ر ا ل ف ق ه ي ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل أ م و ر ا ل م ن ه ج ي ة ا ل د ق ي ق ة التاريخ عرفه الامام السخاوي, السخاوي عنده كتاب اسمه ا ل إ ع ل ا م بالتوبيخ يقول ا ل س خ ا و ي يعرف ل ن ا التاريخ يقول ب أ ن ه التعريف بالوقت الذي تضبط به ا ل أ ح و ا ل من مولد ا ل ر و ا ة و ا ل ا م ة ووفاتي و ص ح ة و ع ق ل و ب د ن و ر ح ل ة وحج وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح وما أ ش ب ه هذا مما مرجعه الفحص عن أ ح و ا ل ه م في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم و ي ت ح ق به ما يتفق من الحوادث والوقائع ا ل ج ل ي ل ة من ظهور م ل م م ة وتجديد فرد و خ ل ي ف ة ووزير و غ ز و ة و م ل ح م ة وحرب وفتح بلد وانتزاعه م ا ل متغلب عليه وانتقال دوله ة وربما يتوسع ي ف لبدء الخلق وقصص ا ل أ ن ب ي ا ء وغير ذلك من أ م و ر ا ل أ م م ا ل م ا ض ي ة و أ ح و ا ل ا ل ق ي ا م ة وقدماتها مما س ي أ ت ي أ و دونها كبناء جامع أ و م د ر س ة أ و ق ن ط ر ة أ و رصيف أ و نحوها مما يعم الانتفاع به مما هو شائع ا ل مشاهد أ و خفي سماوي كجراد وكسوف وكسوف أ و أ ر ض ي يحدث الأحوال تحدث من من الزلاجل التي الله به ك ز ل ز ل ة وحريق وسيل وطوفان وقحط وطاعون وموتال وغيرها من ا ل آ ي ا ت العظام والعجائب الجسام م الزمان مختصر قال والحاصل أنه فن يبحث عن وقائع الزمان من والحاصل وقائع والحاصل وقائع والتوقيت التعريف قال التعيين عما كان ا بل ل ل يبحث يبحث حيثية أنه أنه فن عن فن عن في ع هذا علم جليل أ ل ف فيه العلماء و ا ل ف فيه ا ل ت ا ر ي خ كثيره جدا كثير جدا ما يمكن أ ن يكون نظرنا شديد للمستقبل إ ذ ا لم نعرف التاريخ ويدخل في ذلك تراجم العلماء التي يدندن عليها كثيرا هي ك ب د ا ي ة لدخولك على التاريخ عموما إذ هذا هو التاريخ. وكما ذكر شيخ الإسلام هذا ذكر هو رحمه الله التاريخ وكما الفتاوي مجموع تيمية شيخ في بن وفي معرض ت ل ا م ي عن هذا ا ل أ م ر ذكر ان التاريخ من علوم ا ل إ س ل ا م فأن اذا ر علوم إسلام فهمت المقصود بالتاريخ ا لماذا أ ر ل الثاني ث مبعث ا ن ي في ه ه ل ق الاعتبار ع د ة م ذ ا ا ا ل و ا ل ع ظ ة بالتاريخ لماذا أ ص ل ت إ ل ى هذا السلف فهمني عن التاريخ الآن لماذا هذه ا ل ق ا ع د ة لماذا الاعتبار و لو ل ا ب أ ن نعتبر ونتعظ بالتاريخ وبما حدث من احوال وتقلبات ولماذا وو... هذا كما ق ل ت سلفا ل أ ن الله تبارك وتعالى ه سنن ر ب ا ن ي ة سنن ك و ن ي ة هذه السنن لا تتغير ولا تتحول ف إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك إ ذ ا كانت هذه ا ل س ن ة لا تتغير ولا تتبدل فيدفعنا هذا إ ل ى ماذا إ ل ى أ ن نعتبر ننظر كيف حصل وماذا ق ع فينا ل في م ن الأول ه ه ل لا س ن ننظر ة تتغير كيف حدث ص ل وماذا ح ومن الذي سلم من هذه ا ل ف ت ن ة ومن الذي خاب وخسر ن ومن ز ح الذي فتستفيد من ذلك <تصفيق> وكما قلنا أ م ر الله تبارك وتعالى في غير ماات في كتابه بالاعتبار أ ن ن ع ت ب ر بما حدث إ ذ ا لماذا الاعتبار والعظم التاريخ لهذا ا ل أ م ر ل أ ن سنن الله عز وجل لا تتغير ولا تتعذب كما قلنا لن تجد ل س ن ة الله في الدين ولا ن تجد ل س ن ة الله في ا ل ش ر ل ش ي خ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة رحمه الله وهو يتحدث عن سنن الله جل وعلا ل ا ت ي ل ا تتغير و ل ا تتبدل عرفها بن ت ي م ي ة رحمه الله كما في رسائله رحمه الله يقول هي ا ل ع ا د ة في ا ل أ ش ي ا ء المتماثله ة متماثلة وواقعة تكون حصلت ت الأمور واقعة ا ففي واقع ش ب ا حادث حصلت حفر زرع بين, بين العلماء هذا يجرح في هذا ه ذ ويتكلم في هذا ب غ ض النظر من معه الحق ا ل آ ن ومن المصيبه لبحث اخر شاذعنا ي ن الواقع و إ ل ا باب الجرح و ا ل ت ع د ي ل باب عظيم لكن يحتاج إ ل ى ضوابطه للاسف في هذا الزمد دخله من ه ب ا و ل و إ ل ا فهو في أ ص ل ه علم جليل شاذعنا ي ن الواقع تاتي و ا ق ع مثله كيف أ ت ص ر ف كيف أ ت ع ا م ل مثلا هذا هو المقصود اذا هي ا ل ع ا د ة كما يقول الشفاء ي ل أ ش ي ا المتماثل ويقول ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الشفاء العليم يقول القيم عليه الله سنته سبحانه عادته ا ل م ع ل و م ة في أ و ل ي ا ئ ه و أ ع د ا ئ ه ب إ ك ر ا م هؤلاء و إ ع ج ا ز ه م و ن ص ر ت ه م و إ ا ن ة أ و ل ئ ك و إ ذ ل ا ل ه م وكبتهم ثم قال و أ ن حكم الشيء في حكمته وعدله حكم نظيره ومماثله وضد حكم مضاده ومخالفه يعني بمعنى الحكم الشرعي إذا حكم الله تعالى في شيء فهو ا ل حكم نفسه في ما ي ش م ل ه وهذا واقيه كما يقول العلماء لأن كذلك هذا واقيه ل ك هذا ا ل أ م ر في ما يحدث من وقائع واحوال سن يستفيد هذه ا ل م ل ة ت س ت ف ي د أنت حتى في حياتك ا ل ي و م ي ة هذه ا ل ق ا ئ ل ة يستفيد منها ل إ ن ن س ا حتى في حياته ا ل ي و م ي ة لا يكون انسان ل إ ي ع ن ي د ر يعني ي يطلع اي شيء في منزلهم في بيته لماذا يعيده لماذا يعيده سيستفيد عموما إ ذ ا ش ا ه د علمنا الوقائع والاحداث ا ل ف ت ن التي تحصل التغيرات ي ن ب غ ا ل إ ن س ا ن أن ن يستفيد م ه ان أ يستفيد منها ا علمنا حقيقة التالية وعلمنا ا إذن ذ م حقيقة الاعتبار والعظه بالتاريخ ا ل آ ن ما هي الفوائد التي نستفيدها عند الاعتبار والعظه بالتاريخ هذا هو بيت القصد ما هي الفوائد التي يستفيدها ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اعتبر بالتاريخ إ ذ ا بينا على أ ن ا ل إ ن س ا ن ينبغي أ ن يعتبر و أ ن ي ق ت ع ض من التاريخ ل أ ن الوقائع كما ق ل ن ا والاحداث هي س ن ن ا ل ك و ن ي ة لا تتغير فما هي هذه الفوائد أ و ل اولا أ أول هذه ل ف و ا ئ د تثبيت فؤاد لاحق تثبيت فؤاد الفوائد؟ لاحق هذه من إنسان مثلا اذا نظر إ ل ى فتن حصلت في الزمن ا ل أ و ل و أ ن أ ه ل الخير و أ ه ل الحق حصل لهم ما حصل لا فيش نهاية للمتقين. فهذا ي ن ا العاقبة ي للمتقين ة ف ه يتبعك أ ن ت في زمن الفتن وفي خضم ح و ا ل التغيرات إ ذ ا وقفت مع ما حدث وما حصل ل أ ه ل الحق ف إ ذ ا كنت من أ ه ل الحق إ ي ش يحصل يثبت فؤادك, يثبت فؤادك. واضح إ ن هذه الفائده ة تثبيت فؤادي اللاحق ذلك أ ن ه ما من داع إ ل ى الله جل وعلا إ ل ا وتقع له في طريقه عقبات وتواجهه صعوبات وفي د ر ا س ة احوال الصادقين وما جرى لهم في ا ل د ع و ة إ ل ى الله وما كان لهم من حسن ا ل ع ا ق ب ة تثبيت لفؤاد لاحق وكلا نقص عليك من أ ن ب ا ء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق و م و ع ظ ة وذكرى للمؤمنين وتكون تلك ا ل ت س ل ي ة وذلك التثبيت اقوى ل ت ت ث ب ي أ أ ف ر ا حين يبين لمبتلى أ ن ا ل ع ا ق ب ة له قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واودوا حتى أ ت ا ه م نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين هذه فؤاده الفائدة الأولى الإنسان النصر ويعلم أن يثبت لأهل الخير والعاقبة له نعم ذكرنا لكم كلام ا ل إ م ا م ابن القيم عليه رحمة الله رحمة في إ ع ل ا م الموقعين على أ ن أ ه ل الباطل ينصرون لكن النصر عارض ل ا م القيم عليه ر ح م ة ا ل ل ل ه ك ن اهل ل ل ع ا ق ب ة أ الايمان إ ي م ن نصر أما بطل ك و ن عارض ا ل ت ح أهل الإيمان ولاختبار اهل ل لكن لا ا ن تكون أ ا ل ب ا ط ل ا ل ع ا ق ب ة ا ل ع ا ق ب ة كما يذكر ابن ا ق ي م عليه رحمه ة ا ل ل للمتقل ي ن اهل الايمان شايد إننا هذه تثبيت فؤادي اللاحق يقول شيخ ا ل إ س ل ا م بن تيميه ة ر ح م الله كما في مجموع الفتاوى وفي ل و ب ع د كلامه عن الاحوال و ا ل ق ص ص ا ل غ ا ب ر ة يقول وفي ق ص ص هذه ا ل أ م و ر ع ب ر ة للمؤمنين ثم قال ف إ ن ه م لابد أ ن يبتلوا بما هو أ ك ث ر من ذلك ولا يياس أ س ا ماذا ن أن ب غ أ ي س و ولا ي أ و اذا إ ابتلوا بذلك ويعلمون أ ن ه قد ابتلي به من هو خير منهم وكانت ا ل ع ا ق ب ة إ ل ى خير فليتيقن المرتاب أ ي الشاك أ ن العاقبه لاجل الخير لكن مشكله الاستعداد مشكلتنا الاستعجال قال ابن تيميه رحمه الله ف ل ي س ي ق ن المرتاب ويتوب المذنب, النظر يأتي من هذا الباب. كما ويتوب المذنب. ويقوى إ ي م ا ن المؤمنين فيها يصح الاتساع ب ا ل أ ن ب ي ا ء كما في ق و ل لقد كان لكم في رسول الله ا س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا ثم قال وفي ا ل ق ر آ ن من قصص المرسلين التي فيها ت س ل ي ة وتثبيت ليتاسى أ س ى بهم في ل ل ص ب ر ي ت أ بهم في الصبر على ما كذبوا و أ و ل و ا ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى تثبيت فؤاد الله شقي ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة الابتعاد والاعتبار ع م ا يحصل ه ذ التثبيت ا و ا ل ت س ل ي ة نتعظ ونعتذر ودهو ان ل واصال م ق ص و د ت ونعتذر ع ذ إن في قصص ا ل س ا ب ق ي ن عظره و ع ان هم بين محسن ومسيء وفي احسان المحسن وما وقع له من التواب والذكر الحسن عظه ف ل ن ر مع العاقبه للمستقيم وفي إ س ا ء ة المسيء وما حل به من العقوبات عظه والله سبحانه يقول م ب ي ن ذلك لقد كان في قصصهم ع ظ ة ل أ و ل ي الالباب ما كان حديثا يفترى, يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه و ت ص ص ي ل كل شيء وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون اذا ل الاتعاظ د ثانية ا و ا ل ا ع ت ب ا ر يقول شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله قال فمن عرف أ خ ب ا ر ا ل أ م م المتبعين للرسل والمخالفين له و ع ا ق ب ة هؤلاء وهؤلاء كان في ذلك له ع ب ر ة وحجه توافق ا ل ق ر آ ن ومعلوم أ ن م ع ر ف ة مذاهب الناس ومقالاتهم ودياناتهم و م ن ل ه م ونحلهم واراءهم لا يخلو صاحبها من م ع ر ف ة أ ن يكون فيها تابعا للرسل و م ن ل ه م او لا يكون وقد جعل بعض الناس م ع ر ف ة التاريخ من المقالات ولعمري إ ن ه ا ل د ا خ ل ة فيما يقص من أ ح و ا ل الناس و أ ف ع ا ل ه م ولكن الشان أ ن في تمييز ل ص د ق م ه هذا مهم ا الكذب أما عندما الابتعار بالتاريخ وبالأخبار من يعني نقول في تمييز الصدق منها من الكذب والاعتمار بالصدق منها كما قال تعالى قد كان في قصصهم ع ب ر ة ل أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب ما كان حديثا مفتاحا اذ في قلنا ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى التثبت أ و تثبيت فؤادي اللاحق ف ا ئ د ل ا ت ع ا ظ والاعتبار الفائدة الثالثة الانتفاع بتجارب الصادقين ل أ ن زمن الفتن خ ا ص ة يحتاج إ ل ى صاحب ت ج ر ب ة له تجارب مع الفتن ولذلك ينص العلماء كما ورى معنا واتناه وكرمناه ان الناس ينبغي أ ن يرجعوا إ ل ى العلماء ل أ م و ر ك ث ي ر ة مرض معنا منها أ ن ه م أ ه ل تجريده ولذلك نجد المناوي رحمه الله تعالى في ف ي د القدير العلام ا ا م ن و ي في فيد القدير و هو يشرح و يفسر و ي ب ي ن ن ل معنى قول النبي عليه الاسلام ا ل ب ر ك ة مع أ ك ا ب ر ك م ذاكار المناوي عليه ر ح م ة الله في شرح هذا الحديث ذكر على أ ن النبي ي ع ل حتى على الرجوع إ ل ى ا ل أ ك ا ر ل م ا ل أ ن ه م قد جربوا ا ل أ م و ر هكذا ذكر المناوي عليه رحمة الله عنده م ت ج ر ب ة ش ا ب ت لحاهم في التجارب و ا ل أ ح د ا ث والوقائع فتجد ا ل آ ن ي أ ت ي حدث شخص من ا ل أ غ م ا ض ويرد على العلماء وكل ذلك من الاستعجال ا ف ر ض ن ا عندك ر أ ي خاص ما تدتهم يحسن بك أن بك فيحصل بك خاصا إ ذ ا لم يكن لك سلف في ا ل د ا فهمنا اذا هذه ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة الانتفاع بتجارب ا ل س ا ب ق ي ن ف إ ن م ا تقف مع م ا ج ر ه التاريخ من ا ل أ ح و ا ل والوقائع و ا ل أ ح د ا ث و ت ق ر أ تراجم العلماء السلف تقف وقاء مع سيرة يذكرون كثيرة لهم نبلاء وقاء التاريخ وصفة بل تجد بعض التعليقات ل ل إ م ا م الذهبي عظيمه فتستفيد فتستفيد إ ذ ا حدثت وقائع مشاريه تعرف كيف تتعامل تعليل سيبة ت ع ا م ل إ ذ ا ن ت ف ا ع بتجارب الصادقين إ ن التاريخ مليء ب ا ل أ ح د ا ث ا ل ج س ا م التي تفيد الدارس لها فيكتسب مزيد عقل وتفكير فيصير المرء س د ي د ا ل ر أ ي في المضايق ا لانه م ض ي ق ل أ في مثل هذه الحالات تزل ا ل أ ق د ا م كثيرا خاصه أ ق د ا م الشباب تزل كثيرا في مثل هذه المضايق أ م ا في ح ا ل في ح الرخاء ة ا ل يعني ما يظهر ا ل أ م ر جيدا لكن في زلل الفتن والمحن والاحن كثيرا ما تزل الاقدام أ ق د م ما كثيرا ا تزيل ل أ يقول الامام إ م ل ل س خ ا صياق فوائد و ي في ذكر ع السخاوي ت ا ر ي يقول خ وكذا ما ي ذ ك ر فيه من أ خ ب ا ر الملوك وسياساتهم و أ س ب ا ب مبادئ الدول و إ ق ب ا ل ه ا ثم سبب انقراضها وتدبير أ ص ح ا ب الجيوش والوزراء وما يتصل بذلك من ا ل أ ح و ا ل التي يتكرر مثلها و أ ش ب ا ه ه ا أ ب د ا في العالم غزير النفع ولكن ي ر ا ل ف ا ئ ل ة ن اجل ا ا ل ع ل م ع ل م ا ل ت ا ر ي خ بحيث يكون من عرفه ك من ع ا ش ا ل ظ ه ر ك ل ه صحيح ي ع ن ي ا ل إ ن س ا ن إ ذ اجل ا و ن من قد عاش من ا من ا من ا ل ان و من ا ل ان ك و ن من اجل ا ك و ن من اجل ان ي ك ل ان ي ك و ا ل ان ي ك و من ا ل ا ع ي ك من ا ل ان م ا ل من اجل ا من اجل ا من ا ج من ا ج و ن من ا ج و ن من اجل ان ي ك و من ا ج و من ا ل ا و ل ا ل ا م ج ل ف يستبدل انزال هذه, هذه الفائده اي التاريخ كمن عاش الدهر كله وجرب ا ل أ م و ر ب أ س ر ه ا وباشر تلك ا ل أ ح و ا ل بنفسه فيغزر عقله ويصير مجربا غير هر ولا غمر ما يكون من الغمار يكون أبدا هم ذ ه فائدة ع ظ ي ة و إ ذ ا أ ر ا د طلاب العلم أ ن يقفوا عن ق ض ي ة ا ل ت ج ر ب ة ت ج ا ر ب يرجعوا ي ر ج ع و الى إ كتاب أ د ب الدنيا والدين لما ورد فقد ذكر في مقدمه التكلم عن،, عن،, عن،, عن كيف يكتسب ا ل إ ن س ا ن التعقل كيف يصير الانسان عاقلا فذكر من ج م ل ة ذلك الرجوع إ ل ى الشيوخ والمشايخ سواء كانوا من أهل العلم أو كانوا ليس من اهل ل العلم لكن ثم ذكاء التجارب وبحث هذا المبحث ا ل م ا و ر د رحمه الله شاهد اننا الانتفاع بتجارب السابقين ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة تخليد ذكر ا ل أ خ ر ا ر ذكر ا ل أ خ ب ا ر ا ل إ ن س ا ن إذا و ق ف مع ا د ه الاحوال أ خ ب من التاريخ يتذكرها ا ل إ ن س ا ن فكلما حدث شيء يستفيد بتذكره لهذه الاخبار أ خ ب ر بتذكره لهذه ل ا أ إ ن كل زمان من أ ز م ن ة التاريخ يمتلئ بالاخيار الذين يقتدى بهم وفي د ر ا س ة التاريخ تخليد ل ذكر هؤلاء ا ل أ خ ي ا ر ليقتدي بهم من أ ر ا د الله به خيرا من خلفهم وتخليد ذكر هؤلاء الاخيار م ل ة إ ل ه ي ة على السابق واللاحق ولذلك دعا ابراهيم عليه السلام ربه أ ن يجعل له لسان صدق في الآخرين, في الاخرين فقال واجعل لي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن فاستجاب الله دعاءه وخلد ذكره كما امتن الله عز وجل على نبيه محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال ورفعنا لك ذ ك ر ه وعندما ذكر الله عز وجل جمعا من أ ن ب ي ا ئ ه ورسله عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ و ل ئ ك الذين هدى الله فبهداه مقتديه ه م ت أ ظروف نشأة العلماء والقادة والكرماء وذوي الأخلاق الحميدة يجد أن مما أثر, أثر م بمن المثال الاقتداء سبقه يتأثر بمن سبقه ثم يتأثر عموما وفي هذا يقول جوزي بالأخبار عموما هذا رحمه الله في كتابه المنتظم في تاريخ المنتظم م الله كتابه ا ل في في وعندما ك والأمم يقول الله أ رحمه ل م أ في ف السير والتاريخ ذكر ا و ئ كثيرة ن أ ه ه م أ نطلع ن بذلك على عجائب ا ل أ م و ر وتقلبات الزمن وتصاريف القدر وسماع الاخلاق من أ ه م ه ا أ ن يطلع بذلك على عجائب ا ل أ م و ر وتقلبات الزمن وتصاريف القدر وسماع, وسماع الاخبار من من الفرق الضالي التحذير من الفرق الضالي من فوائد العلم بظهور الفرق ان من فوائد التاريخ العلم بظهور الفرق ا ل ض ا ل ة المبتدعه وجذورها واسباب خروجها و م ج ا ب ه ة اهل العلم لها وردهم على مبتدعيها فكثيرا ما تنتج ظروف م ع ي ن ة ف ر ق ة من فرق اهل الضلال ثم تموت تلك ا ل ف ر ق ة وبعد حين تحدث ظروف م م ا ث ل ة او م ش ا ب ه ة تنتج ف ر ق ة اخرى تشابر وتمام ك ف ر ق ة الخوارج كفرقة لكان ذلك وكالحا الفرقة الخوارج ولو قرأ المتأخرون تاريخ الأولى لكان ذلك من موانع النشأة الاولى المانعا موانع كوابح الظهور والانتشار ولو من من وبالجملة فمن التزاد اخذ إ ي ض ا ح ا يوما بعد يوم أ ه م ي ة ا ل د ر ا س ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة أ و ضرورتها ب ا ل أ ح ر ا ر ل م س ي ر ة كل ج م ا ع ة ب ش ر ي ة تسعى إ ل ى أ ن تقتبس ا ل أ ض و ا ء التي أ ش ع ل ت ه ا الوقائع ا ل م ا ض ي ة لكي تنير لها الطريق الطويل الذي يتوجب عليها أ ن تقطعه م ت ج ا و ز ة اكبر قدر ممكن من العقبات والعثرات والمنحنيات م ل ت ز م ة من ج ه ة أ خ ر ى اكبر قدر ممكن من ا ل أ س ا ل ي ب والنمو التي توصلها إ ل ى أ ه د ا ف ه ا بجهود أ ق ل و س ر ع ة في الاخر هذه يملك الفوائد التي يستفيدها ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ق ر أ التاريخ و ا ل ت ع ب واعتبر ووقف عند ا ل ح و ا ل والوقائع الان آ ن هذه ل ل ق ا ا د آ بعض نذكر بعض ا ل أ م ث ل ة التي أ ر ا ه ا م ه م ة و م ن ا س ب ة لزمن الفتن عموما و م ن ا س ب ة لزمننا الحالي ا م ث ل ة تشير الى ق ض ي ة الاعتبار و ا ل ا ت ع ا ب بالتاريخ اول هذه ا ل ا م ث ل ة اذكر كلاما للامام ابن القيم في الداء والدواء و م ر ة معنا درس في وقفات مع هذا الكتاب وذكرت في ذلك الضرس على أ ن هذا الكتاب كتاب الداء والدواء من م الكتب ا ل ع ظ ي م ة التي ينبغي أ ن تقرا أ زمن ازمه بضرص ابن فقصنا هذا الأذر ل الفتى ل ه ي ك ا الداوة الدواع فصلا سماه الذنوب في القلب كضر السموم ا ب ب ل عقد في في ضرر كضر أ فيذكر س ابن القيم ر ح م هنا ه في هذا الفصل هذا ما حدث ل ل أ م م ا ل س ا ب ق ة من ا حدث م إ ح و ا ل ع ظ ي م ة بسبب ذنوبهم لماذا, لماذا ذلك؟ للاعتبار م ا ا ذ ذكر ذ ك ل ل ليوقظ النائم وينبهه على أ ن ا ل أ م ر سيحدث م ر ة أ خ ر ى إ ذ ا استثنى كذلك في ماذا في الذنوب والمعاصي وهذا من أعظم الأمثلة. من اعظم ل ل أ أ م من ث ة ا ل أ م ث ل ة ل أ ن ما هلك ا ل أ م ة ا ل آ ن إ ل ا الشهوات والشبهات والذنوب والمعاصي يقول ابن ا ق ي م رحمه الله قال فصل ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الاعلام قال فلنرجع إ ل ى ما كنا فيه من ذكر ذ و ا ء ا ل د ا ل الذي إ ن استمر أ س د دنيا العبد و آ خ ر ت ه فمما ينبغي ان يعلم أ ن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد أ ن ضرها في القلب كضر السموم في ا ل أ ب د ا ل على اختلاف درجاتها في الضرر وهل في الدنيا و ا ل آ خ ر ة شر وداء إ ل ا سببه الذنوب والمعاصي استفهام تقريري يقرر القيم على أ ن سبب الشروط في الدنيا ا ل م ع ا ص ي والذنوب وهل في الدنيا والآخرة الدنيا في شر وداء إ ل ا س ب ب ه الدنوغ العاصي ثم قال سيعرض、تاريخي. الحمد لله يقول ف م ن الذي أ خ ر ج ا ل أ ب و ي ن من ا ل ج ن ة دار ا ل ل ذ ة والنعيم و ا ل ب ه ج ة والسرور إ ل ى دار ا ل آ ل ا م و ا ل أ ح ز ا ن والمصائب ومن الذي أ خ ر ج إ ب ل ي س من ملكوت السماء وطرده ولعنه لأن الاستفادة تستفيد من قال ومسخ ظاهره وباطنه ت ج ع ل صورته اقبح ن ه ا وباطنه أ من صورته واشنع وبدل بالقرب و بعدا ل بالقرب ب و ب ا ل ر ح م ة ل ع ن ة وبالجمال قبحا استحضر عندما نسمع مثل هذه الأمور الواقع والمقصد شايد عندنا إن الأمور ايش الذنوب نسمع نستحضر نستفيد فتتأمل تفعل ده هذه هذه من الذنوب مثل الأمم تفعل ايش في في ا ل أ م م المعاصي استفعل في ا ل أ م م والمجتمعات قال و ب ا ل ج ن ة نارا تنبا و ب م و ا ل ا ة الولي ا ل ح م د أ ع ظ م ع د ا و ة و م ش ا ق ة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس ا ل إ ي م ا ن لباس الكفر والفسوق و ا ل إ ص ي ا ل فهان على الله غ ا ي ة الهوان وسقط من عينه غ ا ي ة السقوط وإنك كثيرا نسمع السلب أقل أ ن صاحب المعاصي يسقط من عين الله كيف ينصره بعد ذلك قال سقط من عينه غ ا ي ة السقوط وحل عليه غضب الرب فاهواه ومقتل أكبر ا م ق ت ف ا ر د ا ه فصار قائدا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه ب ا ل ق ي ا د ة بعد تلك العباده و ا ل س ي ا د ة فعياذا بك اللهم من م خ ا ل ف ة أ م ر ك شبر قيم د ق ا ذكرتم ر ما ئ ع إ ل ى نفسه و إ ل ى احوالنا قال فعياذا بك اللهم من مخالفه امرك و ت ك ا ب نهيك ر ب ط هذه الحال بحالته ثم قال ومن الذي أ غ ر ق اهل ا ل أ ر ض كلهم حتى ع ل ى الماء فوق رؤوس الجبال و م ن الذي صوت الريها على قوم عاد حتى أ ل ق ت ه م موتى على وجه ا ل أ ر ض ك أ ن ه م أ ع ج ا ز نخل خ ا و ي ة ودمرت ما دمرت عليهم من ديارهم, من ديارهم ومن ر و ه وزرعهم وجوابهم صاروا يوم و عبرة للأمم القيام م حتى إلى الذي ارسل على قوم س م و د ا ل ص ي ح ة حتى قطعت قلوبهم في أ ج و ا ف ه م وماتوا عن آ خ ر ه م ومن الذي رفع قرى ا ل و ق ي ة حتى سمعت ا ل م ل ا ئ ك ة ن ب ي ه ا كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها ف أ ه ل ك ه م جميعا ثم أ ت ب ع ه م ح ج ا ر ة من السماء أ م ط ر ه ا عليهم فجمع عليهم من ا ل ع ق و ب ة ما لم يجمعوا على أ م ة غيرهم و ل إ خ و ا ن ه م أ م ث ا ل ه ا وما هي من الظالمين ببعض ثم قال وما, وما الذي أ ر س ل على قوم ش ؤ ي ب سحاب العذاب كالظل, كالظل فلما صار فوق رؤوس امطر عليهم نارا ط ل الله وما ن ل ذ ي في أغرق فرعون الذي ب ح أرواحهم والأرواح للحق ث ثم جهنم ومن نقلت للغرق للغرق للغرق للغرق إلى فالأجزاد ل ا خسف ب ق اهلك ر ر و و ن ا و م ا ه وأهله الذي ومن القرون من بعد نوح ب أ ن و ا ع العقوبات ودمرها تدميرا وما ن ل أهلك ذ ي قوم ص الذي ح ب ب ياسين ا ص ي ح حتى ة خمدوا عن آخرهم ومن ا عن ل بعث على بني إ س ر ا ئ ي ل قوما اولي ب أ س شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال و س ب و ا ا ل ذ ر ي ة والنساء و أ ح ر ق و ا الديار ونهبوا ا ل أ م و ا ل ثم بعثهم عليهم م ر ة ث ا ن ي ة ف أ ه ل ك و ا ما قدروا ا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا و م ن الذي صلت عليهم أ ن و ا ع العقوبات م ر ة بالقتل والسبي وخراب البلاد و م ر ة بجور الملوك و م ر ة بمسخهم ق ر د ة وخنازير واخر ذلك أ ق س م الرب تبارك وتعالى يبعثن عليهم إلى ي و من يسومهم سوء العذاب ثم ذكر م ج م و ع ة من ا ل آ ث ا ر تدل على هذا ا ل أ ص ل العظيم ر ج ع و ا إ ل ى كتاب الله واتقاكم اذا هذا مثال عظيم نحتاجه كثيرا في, في مثل هذا الزمان المثال الثاني ذكره شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله من تيمين رحمه الله ف ي معرض كلامي عن أ ن و ا ع مسالك إ ث ب ا ت النبوه ة النبوة من تيمين أتكلم عن مثالك كيف النبوة عن نثبت كيف للنبي ي ل ع السلام للأنبياء عموما كلامي معرض أو عن في ه ذكر ا الأمر ذ من هذه المسالك حفظ الله تبارك وتعالى لنبيه وذكر ا ن ص ر ه على أعدائه يقول شخصان في معرض ا ا ل ل ا م و ك هذا, الكلام هذا شخصان في الجواب الصحيح لمن بدا لدين المسيح في المجلد السادس يقول ابن ت ي م ي ة رحمه الله ويدخل في هذا الباب ما لم يزل الناس يرونه يسمعونه ص ر يصعر التاريخ الآن يرونه ي من, من انتقال الله ممن يسبه ويدم دينه يدخل في هذا ا باب ما لم يزل الناس يرونه ويسمعونه من ا ن ت ق ا م الله ممن يسبه ويدم دينه ب أ ن و ا ع من العقوبات وفي ذلك من القصص ا ل ك ث ي ر ما يضيق هذا الموضع, الموضع عن ضبطه وقد ر أ ي ن ا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه من انتقام الله ممن يؤذيه ب أ ن و ا ع من العقوبات ا ل ع ج ي ب ة التي تبين كلاءه الله, الله لعرض نبيه وقيامه بنصره, أو بنصره وتعظيمه لقدره ورفعه لذكره وما من ط ا ئ ف ة من الناس إ ل ا وعندهم من هذا الباب ما فيه ع ب ر ة ل أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب يعني هناك وقال ح وما ا يعني تستفيد ن ن ف ي من ه من ي طائفه ع في ل ن أنه ب ي من ط ي ذ ا الدين لابد ي أن ن ت ق من الله وجل عز م ه ق ا ل وما م ن ط ا ئ ف ة من الا ن س إلا وعندهم من هذا الباب ما فيه عبره لاولي الالباب ومن المعروف المشهور عند أ س ا ك ر المسلمين بالشام إ ذ ا ح ا ص ر و ا بعض حصون أ ه ل الكتاب أنه يتعثر عليهم فتح الحسن. ويقول الحصار إ ل ى أ ن يسب العدو الرسول صلى الله عليه وسلم فحينئذ يستبشر المسلمون بفتح الحصن نحن نستفيد فحينئذ المسلمون بفتح الحسن وانتقام الله من العدو فإنه يكون ذلك قريبا كما تجربه المسلمون غير مرة. لقوله تعالى إن يحبث بفتح تحقيقا يستبشر تجربه الأفضل قريبا غير العدو مما كما مرة قال الله تعالى شالئك لقوله ذلك هو、الأرض. فمثل هذه الوقاعه ف ي ا فيها ا ل بشرى لاهل ل ر ي ا ا ت ا الايمان ما مرى معنا أحتاجوا س في ل هذه ل ل و ا ا ع تبشر ا العمل والإجدهاد طاعة ر فيتبع في والاقتقار ذلك إلى العمل في طاعة في واللجل, واللجل إليه إليه فانه يكون ذلك قريبا كما قد زربه المسلمون غير مره تحقيقا ل ل و ت ع اذن ل إن هذا مثال كذلك مهم المثال الثالث ا ل م ث ل ث يخص الكلام في العلماء لماذا أ ت م ت به الا انه ل و تعلق لماذا بالفتن خ ا ص ة الخوارج ر ج ل خ ا في زمن الفتن أ س ا س ه الخروج عن العلماء ولذلك الخارجي لكي يسلك طريقه هاته ي ض ع ن في العلماء لأنه يعلم أ ن العلماء سيردون عليه منهجه ف ي ر ج ع ا ل ط بالتعيين ع ل ل م ا ا ء و في العلماء حتى يسقط العلماء من اعين الناس ر ف ق ض ي ة الكلام في العلماء ينبغي ه ان بغل إليها. فما ننتبه اليها س ت تاريخا ع ر ض فما ي يخص ه ذ ذكر ه المسألة ثم ضابطها ا في ذ ه ل الكلام من الأعظم من الكلام ق ض ي ة وهذا من هذا ك ل ا م كلم الذهبي كما ستسمعون ومن أ ع ظ م الكلام في مثل هذه ا ل أ م و ر يقول الذهبي في سير إعلام النبلاء يقول ثم اعلم ان اهل ا ل ق ب ل ة كلهم مؤمنهم وفاسقهم سنيهم ومبتدعهم سوى الصحابه لم يجمعوا, الكلمات لم يجمعوا على مسلم ب أ ن ه سعيد ناجي لم يجمع ا على شخص معين أنه سعيد ناجي ولم ي ج م ر على مسلم ب أ ن ه شقي هالك يتكلم والمتدع الآن السنة أجمر لا عن ما فهذا, الطريق فهذا الصديق ط ر ي ق فهذا ا ل فرض للامه نعم اجتمع عليه ل ل س ن ة لكن هل ا ج م ع مع ا ل س ن ة للبدعه و ن في في الصديق رضي الله عنه كيف ما هو ا ل ض ا ر ك ل م ع ر ف ة الحق في كل طعم او في كل مدح يقول ثم أعلم أن أهل فهذا الصديق فرض ل ل ا م ة قد علمت تفرقهم فيه أ ي بين اهل ا ل س ن ة ا ل ب د ع ة وكذلك عمر وكذلك عثمان وكذلك علي وكذلك الزبير وكذلك الحجاج مع طغيانهم حصل إ ي ش منهم من ي د و م منهم من ي م ب ح وكذلك المامور وكذلك بشر المريسي وكذلك أ ح م د بن ح م ب ل والشافعي والبخاري والنسائي وهلم جرا من ا ل أ ع ي ا ن في الخير والشر منهم من, من يذم ومنهم من يمدح مع من الصواب هذه ا لان اغلب الناس لا يعلمون ان ننصب في مثل هذه ا ل أ م و ر في العلم ف ن ا ب د من ق ا ع د ة عامه ة ق ا وكذلك أ ح م د بن محمد والشافعي والبخاري والنسائي و ه ل ه مجره من الاعيان في الخير والشر إلى, الى يومنا هذا ثم قال فما من إ م ا م كامل في الخير إ ل ا وثم أ ن ا س من ج ه ل ة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطون عليه قاعدة مصر ا امال ل إ م ا عالي ركزه كالي ه موجهه جمال جهاله بدا كالي م و ج ه ل كالي كالي ك ا ل ب ف م ا م ن إ م ا م كامل في الخير إ ل ا وسماء و ن س من ج ه ل ة المسلمين و م ب ت د ئ ه م ي د م و ن ه وحون ي ط علي ه و م ا من ر أ س في ا ل ب د ع ة والتجهم ه والرفض إ ل ا و ل ه أ ن ا س ينتصرون ل ه ويذوبونه ويدينون بقوله بهوى وجهل ا ل كيف نفعل اذا قال وانما العبره ة في المجح د وَإِنَّمَا ا ل ع بقول ر ة ب جمهور الامه أ م ة ل ل ل و بقصد ج و ر الخالين من الهوى والجهل أ و ل ا تسكن جمهور العلماء أ ش غ ل ه ه في الأشخاص ج م و ر ا ل ل السلام ط ا أحيان ب من ا ذ ا ق الشخص و ا في هذا الشرط ا ل أ و ل الشرط الثاني خلوا من ماذا من الهوى وجهل قال و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة بقول جمهور ا ل أ م ة الخالين من الهوى وجهل المتصفين بالورع والعلم هذا هو الضغط في المدح ي واضح هذه كلمه عظيمه من ا ل ذهب و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة بقول جمهور ا ل أ م ة الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم السير مجلد 14 صفحات、244. تقدرات لك الصفحة سير الترجمات الحلاج تجدوا هذا الكلام واضح إذن هذا مثال مجلد لك تسير ترجمة إن سعرض بعدما استعرض التاريخ يعني دائما تجد صاحب الخير و ا ل إ ي م ا ل العالم هناك من يذم وهناك من يثني, كذلك الرأس البلع هناك من يثني العبره بعد ان قالوا انما العبره بقول جمهور الامه خالين من الهوى وجهل المتصفين بالورع والعلم المثال م ث الرابع والاخي ثم نختم ذكر الشيخ صالح في بعض رسائله حفظ ابو المولد في خصوص الاعتبار والعظه بتاريخ الام الصالح من ق ر أ كتب التاريخ الشيخ له شريط قيم اسمه طالب العلم والتاريخ طالب العلم والتاريخ. هناك شريط آ خ ر للشيخ عبد الله ا س ب ع اسمه ض ر و ر ة الاهتمام بالتاريخ ا ل إ س ل ا م ي وطلاب العلم ينبغي ان يعتنوا بمثل هذه ا ل أ م و ر شاهد عندنا يقول الشيخ من ق ر أ كتب التاريخ وجد أ ن الفتن إ ذ ا ظهرت ف أ و ل ما ي ل ج أ إ ل ي ه الناس الذين ا ش ت ب ه ت عليهم ا ل أ م و ر هو أ ن يطعنوا في أ ه ل العلم قال ل ذ كرته فقط ي ق ا ل لك التاريخ تلقى لما ك بعد يعني ذي هذا و ن فيه تشتره ا ل أ ما و أول ر م ي ف ع ل ه ن ه الذي ن ا ش ت ب ه ت ع ن د ه م ا ل أ م و ر من هل ذ ي ش ت ب ه و ن في العلماء وجد انما تحدث ف ت ن ة في زمنك ثم يقوم قوم ع ن ه في العلماء في ج م ا ء ا ل س ن ة فاحذرهم ف إ ن ه م من أ ه ل الشبهات فتستفيد ق ا من ق ر أ كتب التاريخ وجد أ ن الفتن إ ذ ا ظهرت ف أ و ل ما ي ل ج أ إ ل ي ه الناس الذين اشتبهت عليهم ا ل أ م و ر هو أ ن يطعنوا في أ ه ل العلم وصارعوا في ذلك وهذا ما لا يحمد وهذا ما حصل من اهل ل ل علماء خ و أو ا الصحابة ج من ما عفل البر ا ص ح ا ة الصحابة إيش حصل علماء مع ض ا لما ل ه عليه خرج استبيحت ل ل فعلوا الصحابة الصحابة قالوا حصل خوالج علماء الصحابة حصل أهل خ و وهذا ا طاعف طاعف هذا ما ما البغي ج إيش مع من من لما ا ل م د ي ن ة وضربت م ك ة ب ا ل م ن ز ن ي ق ثم قال إ ل ى غير ذلك مما حصل في أ ز م ن ة ك ث ي ر ة وقد طفحت كتب الجرح والتعديل في من يرى السيف أي الخروج في ا ل أ م ة وهذا ظاهر بين و أ ن الذي يرى السيف في ا ل أ م ة يكون من وسيلته أ ن يطعن في من يرجع إ ل ي ه المسلمون كي لا يرجعوا اليه ل م م س ن أطلقوا أطلقوا الخروج على العلماء الخروج على علماء إهل السنة. قال يكون من وسيله ت أ ن يطعن فيمن يرجع إ ل ي ه المسلمون كي لا يرجع إ ل ي ه ولا يلزم أ ن كل من طعن فانه إ ن ه يرى ل لا يلزم س ي أ نسألة أن كل من مضطردة كل طعن ف إ يرى السيف ولكن لتأويل وقد ونفذ السيف لأنه للنقص في العلم ذلك هو بكر القاعد ثم تكلم عن مسألة ممن فإنه يطعن يطعن يحذر يطعن في العلمية رأى بكر أمر ثم العيان هو عن قد لقد آخر يعني, الشيخ أو يعني الشخص ي أو قد يرى ا ل ش خ سيف لكن لا يطعن ل ت ق و ي ن الحل الى تلك ق ا ع د ة م ج م ل ة ع ا م ة كما ذكر. ذكر الشيخ ه ذ ان هذا كذلك مثال مهم س ت ف ي د ه من أن اهل ل ت ا ر ي خ أن أ ا ل أ ه و ا ء إ ذ ا أ ر ا د و ا يعني إ ح د ا ث فتنه اول ما يفعلون الطعن في العلماء ان أن اهل العلم يردون عليهم هذا المنهج الذي وهم يسلكون هذا المسلك حتى يسقط يعني العلماء من أ ع ي ن من أعين الناس وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعده ة سبحانك ا ل ل ومحمدك وتوب أشهد استغفرك إليك أن أنت أعلى إله الله لا إلا